بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على سبيله ونهجه لا يمدين أما بعد فقد تقدم معنا أن الجلد عقوبة من عقوبات الحدود ولما ذكر المصلف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالجلب شرع في ديان مسألة مهمة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمه الله فإن الجلد يقع في عقوبة الجنة وعقوبة القبض وعقوبة السكر وفي التعجير أيضا ففي هذه الحدود هل يكون الجلد كله واحدا ويضرب الجالب ومن يقوم بتنفيذ الحد ضربة معتدلة بين الجميع بحيث لا يكون أقوى في حد دون آخر اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شد الجلد يكون في حد الزنا ثم يليه حد القلب ثم يليه حد السكر ثم يليه التعزيل وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أن الضربة في الحدود كلها على حد سواء وهذا يقول به الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع قالوا لم يرد في النصوص تفضيل حد على آخر أو بيان أن الجلد في حد يكون أقوى من حد آخر من الحد لآخر وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الشعابي بالرحمة والرضوان وعلى جميع النسيين إلى القول بأن أشد الضرب يكون في التعزيل ثم بعد ذلك الزنا ثم بعد ذلك السكر والذي يظهر أن مختار المثنف هو الصحيح وذلك لعدة عدلة اولا أن الله تعالى أمرنا في حد الزنا بجلد مئة جلدا ولما أمرنا بجلد هذا القدر لم يسوي بين الزنا وبين القذف فالقذف أقل من الزنا عددا والشكر أقل من الزنا أيضا عددا فبلغ على أن عقوبة الزنا أقوى من عقوبة القذف ومن عقوبة السكر والتعذير أصلا لا يصل الظرف إلى الحدود وقبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله إلى ذلك الحد فدل على أمن الثلاثة القذف التي ذكرها والسكر والتعذير أنها كلها دون الزنا بنص الشرع لأن الشرع جعل العقوبة في الزنا أقوى ثانيا الدليل ثانيا ما الله قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأسكم في دين الله وقال في القذف فجردوهم ثمانين جلدة ولا تقتلوا لهم شاهدة عبدهم ذكر في حد الزنا الجلده مقرونا بقوله ولا تاخذكم بالما راء فت في دين الله ولم يذكر هذا الوصف في غيره فدل على أن ضرب الزنا اقوى من ضرب غيره ثم ان الزنا ما ذكره المصنف رحمه الله من القذف وان الذين قالوا بالتاذير وهم الحنفيه فاستدل بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ورد في التاذير ضرب شديد يعني عذر فضرب بالتعذير ضربا شديدا اثر في ضربه لصبيغ وكان صبيغ بن عسل رجلا مستونا والعياذ بالله كار في الكوفة وكان يأخذ آيات القرآن ويضرب بعضها ببعض من تناسب صيرته في أول أنبه والعياذ بالله فدخله الشيطان بالشبه فسار يأتي بالآيات المتعارضة فكتب أبو موسى الأشعري رضا الله عنه يشتكيه الى عمر النبو الكوفة رجمه وذكر له خبره فقال له عمر إلا أتاك كتابي فلا تبرح حتى تبعث به إليه فمضى إلى عمر صبيض حتى دخل المدينة فأتاه فوقف عليه فقال له من أنت قال أنا صبيض اغن عسل قال الذي أخبرني عنه أبو موسى فقال نعم فقام إليه بالدرة وضربه ضربا شديدا ثم قال له هل تجد شيئا من في حلفه قال لا فعلم أن الشيطان كان قد تلبس به والعياذ بالله فأدبه رضا عن ضربه ضربا شديدا قالوا أنه في التعذير كان ضربه شديدا ومن هنا قالوا أن التعذير يقدم ولكن الذي يظهر الله أعلم أن وصف ضرب عمر بالشدة لا يستلزن أنه شد منها الزنا لأن الوصف المطلق لا يقتضي الحكم على المقيم من كل وجه وإنما وصف على الضرب كمير شديدا بالنسبة لغيره. ثانيا أن عند النصر القرآن وهو راضح ودلابة الشر على تقوي وتحب الزنا وأنه مقدم على غيره وعلى هذا فختاره المصنف رحمه من أن أشب الضرب يكون في الزنا هو الصحيح لأدلة القرآن قال رحمه الله نعم ثم القذر ثم القذر والقذر تظهر من الصناة والغاسلات المؤمنات بالزنة وفيعتينا وهو الرمي بالزنة كأن يقول لمسلم ونرى بالله يا زاني أو يقول لمرأة يا زاني أو فلان زاني أو فلان زاني فالاعتداء على عراض المسلمين جريمة وانظر إلى حكمة الشرع حيث أن الله عاقبه في بدنه وعاقبه في لسانه ولما ينتظرهم من عقوبة الله في الآخرة أشد وأبقى إذا لم يتوب ويتوب الله عز وجل عليه وذلك قال فجلدوهم كمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون فحكم بكونهم بجلدهم ثم قطع لسانهم لأن الجزاء من جلس العمل فلما كانت هذه الألس هنا لا تتقلها في أعراض المسلمين قطع الشر وتنضين ان شاء الله هذا الحد ذكر رحمه الله أن القذف بعد حد الزنا وهذا صحيح لأن أصل القذف مركب على التهمة بالزنا وهو من الزنة بالاعتداء الحدود على العراب وهو شد من سبيل الله والق POW هو اعتداء على العبد لكن الاعتداء بالزنة عشد لانه الفعل نفسه وان القبص هو التهم بالفعل ومن هنا ألشأ قرس العقوبة بالاصل لان الباب واحد هو الاعتداء على العبد ثانيا ان الله جعل لحد الفرية وهي اعتداء بالقبص ثمانين جندة ومن هنا فضلت الخمر الذي وعض عن جلده وكانت اقوى من حد السكر خلاف لمن قال من العلماء ان حد السكر يولي حد الزنا وهو مذهب من يقول في التفضيل وفاقا للمصنف رحمه الله وطائفه من حنفية يرون التعديل من السكر في من الزنا نعم. ثم, الشرب. ثم الشرب وهو السكر حد الشرب وسيأتينا ان شاء الله شرب المشكر الضرب فيه دون حد القلب ولذلك نجد الصحابة رضو الله عليهم لما أرادوا أن يزيدوا عقوبة الخمر أوصلوه إلى حد القلب فدل على أن حد المسكر بعد القلب وليس مساويا للقلب ولا أفضل ولا أقوى من القلب ثم التعزير ثم التعزير وسيأتي إن شاء الله تعالى والتعزير يكون في الجرائم التي ليس لها حجود مقدرة من الشرق والافعال التي لا تصل الى الفدود فشخص مثلا هجم على بيته يريد ان يسرق ومن استطاع ان يسرق افتضح عندي قبل السرق او هجم على بيته يريد الزنا ولكن ينفعل الزنا او رجل خلاب الله ينفعل الزنا ولكن لم يفعل او تجرد ولم يقع منهم الزنا وهكذا يعني الجرائم القاصرة والناقصة ومن هنا نعلم ان التعذير لم يصل الى الحد فالقول بتقديم التعزيل فما يقول الحنفية على الشدود أن الضرب في التعزيل أحد من الضرب في الشدود ضعيف لأن أصل التعزيل جاء في ما دون الحد ولا يمكن أن يكون ما دون الحد أقوى عقوبة من الحد نفسه ولذلك نهل نبسه سلسل في التعزيل أن يصل في الضرب إلى الحد وعلى هذا نقول إن مذهب المصنف رحمه الله الذي اختاره هو الصحيح إن شاء الله والأقرب من النفس نعم ومن مات في حد فالحق قتله ومن مات في حد فالحد قتله لو انا شخصا اقيم عليه حد الجن فضرب حد الزناء واثناء الضرب سقط ميتا فالحد قتله لا نقول ان على الضارب البيئة انه تسبب في قتله لان هذا الضرب يستمد الى اصل شرعي مبني على امر شرعي ولذلك الذي تولى حكمه والأمر به هو الشر فجميع ما تركب على هذا الضرب إنما هو من الشر وليس مننا الله يحكم ولا معقد لحكم ولذلك يقولون ويروا مرفوعا عن بعض السلف وسم الله يختع عن أبي رض الله عنه بعض من يرويه من نات في الحد أنه سقط رجل منك في الحد فقال الحد قتله فلسنا نحن الذين قتلناه وإنما قتله حد الله الذي أقيم عليه فنحن مأمرون بإقامته ولما أمر الشرع بإقامته ما ترتب عليه لسنا متحملين المشئولية لكن إذا زاد في العقوبة وتجاوز الحد الشرعي ظلم لو أنه ضربه في مقتل نحن في الجلد لا يضرب في المقاتل أراد أن يقوم عليه حد الجلد فضربه في مقتل ففقط مئة فإذن تعدى الضارب فيتحمل الضارب الجلاد المسؤولية وهذا على تفصيل عند علماء والسلام وفي بعض الصور يكون من ذات الخطأ فهل يضمن بيت مال المسلمين او يضمن هل يضمن الجلاد او يضمن القاضي الذي حكم بتنفيذ الحد عليه او تكون مسلمين الشركة وتكون من بيت مال المسلمين ثم اذا قلنا الجلاد هل هي في عاقلتي او له هو بالتقصير في تفصيل عند علماء رحمه الله في هذه المسلمة فلا يختار المرجوم في السلام ولا يحفر لمرجوم في الزنا الرجل حقوبا من الله عز وجل لفزان المحصن من الرجال والنساء فإذا وقع الزنا من المحصن فإنه يرجى والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلب مئة وتغيب عام وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ, بالسيب جَلْبَ مِحْكٍ وَالْرَجْمِ فالرجل عقوبة فإذا أردنا تنفيذ هذه العقوبة اختلف العلماء رحمه الله طبعا الرجل يكون بالشجارة ويكون بنا في حكم الشجارة ولذلك رجم الصحابة رضو الله عنه حتى رجموا بالعظام الحزيرة وقتل ماعز في رجنه بلعب عظم البعير ضربه رجل بعظم البعير فقتله وضرب الفخار وضرب جلاميب الصخر رضي الله عنه وارضاه فالرجل عقوبة وهذه العقوبة اختلف العلماء رحمه الله فيها هل يفر للشخص الذي يراد رجله او لا يفر قال بعض العلماء بعدم الحفر واحتجوا بما خدف صحيحنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه قال عن ما عزر رضي الله فوالله ما حفرنا له ولا أوفقناه ولكن قام لنا حتى إذا استحر من جاء الحديث فقال ما أوفقناه يعني ما رضقناه ولا حفرنا له قال لي بلعى أن الحفر لن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمال واستدلوا أيضا بقصة اليهوديين الذين زني الرجل والمرأة ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه ربنا الله عنه عنابي عن فامر بهما فردنا يعني رجل والمرأه قال الربي الله عنه عبد الله راوي الحديث فرأيت الرجل ينهى عن المرأة يمكن عن المرأة أنه يصير يعطف اليها يمين اليها اختلاف في الفتاوى ولو كان معصورا ما هذا فالحفر دع العلماء لا يرى كما طبعا هو مذهب جنائر العلماء في الرجل واختلفوا في المرأة فبعد العلماء يرى أن المرأة يحفر لها وفيه الأثر المرفوع للمنزل صلى الله عليه وسلم في قصة بريدة وأيضا حتى في قصة ناعد يحكى أنه حفر لها في رواية بريدة فجمع بين الروايتين المتعاربتين بعض العلماء يقول المشبت مقدم عن نافذ فقال أن بريدة أثبت ما خذر له في روايات أحمد ومشبت وقالوا أن يشبت مقدم على الناس وبناء على ذلك قال يشفر للمرجوم وأجيب عن هذا بأن النفي أن حفر له حفرة ليست لتلك التي تمنع ومن نفى قصد الحفرة التي تمنع ولكن في الحقيقة من ناحية الرواية الأقوى عدم الحفر من ناحية الرواية خاصة وأن رواية خالد بن النجلاج وهي صحيحة أه نص فيها على عدم الحفر فتقوى رواية النفي ومن هنا قالوا انه لو حفر لماهز لما صر عنهم كيف يفر عنهم هو كيف يخرج من الحفرة فقالوا ان الغالب لانا الاقوى عدم الحفر وخاصة ان الرواية لما تعرضتها جامعا وربح اجتام عن اخرى وبقي الامر في النشاء والخلاف فيهن ما اقوى من خلاف الرجال لأن الحاجة للنساء الشد والفزع من النساء أعظم ومن هنا اختلف المعاتين الذين زنى يتا لكن حديث اليهودية مع اليهودي ليس لها حفر بالرواية واعدة وثمت فيها بالسلسة للذهابية الشافعي عن مالك عن ناجع عن ابن عمر ومن أصح الروايات في الشمس لا إشكال فيها من الصلاة لما ومن هنا قول مصنف رحمه الله عدم الحفر هناك قول لبعض العلماء قول جميل من حقيقة وفيك معدن يصوف أنه يرتع إلى نظر الإيمان واجتهاده إن الحفر في بعض الأحوال أمر بالحفر فإن يرى الحفر فالأمر إليه وبناء ذلك يجمع بهذا القول وهو أشوه إن شاء الله تعالى أحمد الله إليكم فضيلة الشيخ وأذر لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل هل كان في أول الأمر إذا زنى نفطا ويجلد ثم يرجن أشابك الله بسم الله الحمد لله والسلام على خير خلق الله وعلى آله وفحبه أما بعد اختلف العلماء في نصف هل يرجن فقط أو يرجن ويجلد والذي تدل عليه لا دلة وهو طبعا مثل حنابل الناس في رواح ترى ورواحد من أصحابه وقال قول الشاق وقال وقول الثوري وطائف النعيم أنه يجمع بين الجلد والرجل وهذا هو الصحيح لأن حديث عبادة بن سلام ترضى العنسي صحيح مثل يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله العنة فديلة الذكر بالذكر جلد مئة فتغريب عام والسيد بالسيد جلد مئة والرجل فقرم بين الجلد والرجل وأيضا سأل هذا أو طبق هذه العقوبة ألي رضي الله عنه في شراحة حين نجلبها الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال جلبتها بكتاب الله ورجمتها بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم رحمه الله من فرق بين الاقرار والاعتراف فمن أقر بالزنا وهو محصن يرجم لا يجلد يرجم بدون ومن فقامت عليهم بينه يجدت ويرجل وهذا في له قوة يعني هذا القول قوي جدا خاصة وأن النصوص التي ذرت فيها الاعتراف ليس فيها ذكر إلا من الرجل وهذه يا أونيسي إلى هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها فأمر به فرجم فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجم وكل عادة بالاعترافات وهناك قال السيد بسيدي جلب مئة من رجل. فلا مانع أن يخصف لأن الذي اعترف تحمل وتدشم وصدق في التوبة إلى الله عز وجل فلا مانع أن تخصف عنها العقوبة وهذا القول الحقيقي يجنع بين الأدلة وهو من القوة بما كان إنه يفرق على حسب حال البينات والله تعالى أعلم أول الأمر كانت العقوبة الحدث في البيوت كما خبرت تعالى في آية نفا حتى يتوصى هم الموتى الله لهم سبيلا فكانت هذه العقوبة أنهم إذا عثر على الزام و الزام يجد يقفل عليهم في دوتهم و النعام من, من الخروج حتى يتوصى هم الموتى يدعى الله لهم سبيلا فجاء الحديث بالعقوبة خذوا عني خذوا أني قد جعل الله لهن سبيلا وهو الشكم المحكم في آخر الأمرين والله تعالى أهل أسره رحمه الله صديقة الشيخ بقل الساعة قيل أن من يسجل مسكة بإكتاب الزنوذ يأسم عنها الأذن ولن يسمع الزن من الزبيل ولقال أن السيئة في مسكة عشر عن ثالث والله بها لا يكون من جاء بالسيئة في العشر لا يكون نظر سوري أسره رحمه الله أما قولك بأن السيئة عشر عن هذا قول ضاطم لم يقل أحد من أهل العلم رحمه الله أن السيئة بمكة بعشر أمثالها لأن النصوص واضحة أنا أن من فعل السيئة لا يجرى إلا مثلها في الكتاب وقت كما قال تعالى من جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها وفي الحديث عن السنة عليه السلام حديث القدسي من جاء بالحسنة فلا هو أسر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فلا أدريه إلا مثلها وأعفوه سبحانه وتعالى فلا يبجي بالحية إلا سية أو أكس سبحانه لكن هناك مسألة مهمة وهي يعني دقيقة وترفع الإشكال في هذا الأمر بعد الغلم يقول يتضاعف الذنب في متى لعظم المكان هذه مسألة ثانية عظم المكان فرمة المكان فرمة الذنان الواقع أنه لا يتضاعف الذنب نفسه وإنما يكون أصل العقوبة من الشرع وأصل الاسم المقدر لهذه الجريمة وهذا الزمد عظيم بالنسبة لغيره فمثلا لو كانت في وخارج مكة بالشد كلمة فيها ألف سيئة. ففي مكة بعشرة آلاف بعشرة آلاف ليست مضاعفة لذلك لكنها في أصل الشرع جعلها الله عشرة آلاف بحرمة هذا المكان وحين يقول لا تكون مضاعفة يكون أصل الوضع في الحكم وأصل الورع لي أخطر بالتمرير فهو حينيذن لا تتعارض النصوص أن ما ورد من النصوص أن السيئة لا تدعج وصحبة إلا مثلها نقلنا عنه السيئة يدعى شاهدة من مكة والسيئة بمكة ليست في السيئة خارج مكة ومن هنا للسيئة بمكة مثلية يناسبها وللسيئة خارج مكة مثلية يناسبها فإن وقع سب خارج مكة كان بألف ولكنه داخل مكة مثليه لن يناسبه أشرت على وهكذا في كثير من النصوص التي يضم فيها التعارض في أصل الوضع ومن هنا يخرج طالب العنى الإشكالات وأثر و... و... عن ابن عباس رضا لما خرج للطائف اختلف في سنة طروج وان كانوا صحيح ما وقع بينهم بين جبير والأحاديث صحيحة ودخل بينهم بين جبير بعد فساج ووقعت بينهم فتنة للطرد من عباس للخروج وضع العنى لكن هناك قول ثاني فأثر عنه لما خرج قال لم تبق لي إلا حسناكم أخشى أن تبهدها حرمة هذه البنة يعني الكعبة هذا يدل على عظم تعظيم السلف الله لأنه مكتب فعلى كل حال لا تضاعف السيئة وقيت مسألة أنه ليه للذن في الذي يوصي به طالب العلم أن يكون دقيقا بحسب الوارد النفس من كتاب السنة وبهذا لا يقع عنده الشفاء النية في الحقيقة تختلف وما حدث في القلب يختلف فأول شيء يكون في القلب ما يصنى الهاجس هو ما يكون الهاجس ثم بعد ذلك الخاطر ثم بعد ذلك حديث النفس ثم بعد ذلك الهم من ذلك العزم هذه خمسة مرافق أولها الهادف وهو العارض عن النفس بعض العلماء قل ما يلقى في النفس فبمجرد ما يلقى الشيء في النفس قال له هادف فإن مر في داخل النفس يعني عقله وفهمه القلب وألمنا به ما يلقى فإن جرى في النفس فخاطر إذا في النفس يعني دخل إلى النفس فإن حينينا الخاطر وإن بدأ يتحدث عن هو مقبول يقبله أو لا يقبله يرده يقبل عليه يجبر عنه فحديث نفس إذا بدأ نفسه حديث نفس إذا بدأ يعتني به عقل إذا بدأ يعتني به فهو حديث أخذ هذا الحديث يستحجن بين أن يقل يقدم او يخجن يقدم أو يبدل يفعل أو لا يخل فالذلك إذا توجهت النص لترجيح الفعل وأذن الفعل فقد اهتم به لذن يأتي الهم فإذا اهتم به واعتنى به أراد أن ينسب فقيل عزم هذه خمس مرافق بالنسبة للخاطر الهاجف والخاطر والهم وحديث النفس فهذه طبعا كلها مأشوة عنها والنفس الصحيح صريح لأنه لا يأخذ العبد عليها كما قال تعاء عليه الصلاة والسلام إن الله أسى لأمة ما حدثت فيه نفسها تتكلم أو تعمل فجعل حديث الناس لا تأثيرا له ولو أن رجلا حدث نصه بأمر فإنه لا نحكم بمعاقدته بإن كان سيئة لأنه مأفو عن حديث الناس فإن عزم وتوجه للشيء هذا في إشكام عند العلماء رحمه الله لأنه لا عزم وتوجه كم به وعزم عليه وتوجه إليه فهذا قصد قلب أمن قلبي ولذلك توجه الإرادة إلى الشيء والعزم عليه وقصده حتى أن ذلك مقصده ثم لا يستطيع أن يفعله لأنه ما فيه الظروف فلم يتوجه فعله فالعزم الصادق هذا في كلام للمحققين ذلك الغلماء يقول حديث قلبي الذي فيه توجه حديث النفس الذي استحكم في المرس وتوجهه إليه القلب وأراده واعتبره والتجمه لأنه ما يكن عازم إلا إذا اعتنقه وعزم عليه ما يقال عزم على الشيء إلا كان قد استقبره في مكنوم قلبي على وجهه لا تربده فيه قالوا فإن عزم عليه توجهت الإرابة عن الشيء قصة فبعض العلماء يرى المؤاخذة فيه وذكر هذا الإمام قاضي عيال في شقه وقال إن المحققين من أهل العلم على هذا واحتجوا بأدلة منها قوله تعالى إما الذين يشبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فهو يشبون شيئة الفاحشة وما زعلوا فاحشة ولا لكن يشبون هذا الشيء وقال اجتمدوا كثيرا من الظن إن بعد الظن يحن فخطأت الظنون وهجفت وتحدثك به المفوس لكن عندما خلاص توجه للظن بسؤال ظن في أخيه المسلم وتعزم على أنه بهذا التوجه أن أخافي أو أنه كذاب أو أنه غشاش أو أنه منافق أو أنه شيء من اللبس ألم نبيه وحدثه نفسه فصدق عزيمته وتوجه قلبه إلى هذا الحديث وأراده ورضيه قال فعلا إن بعض الظنئك والظن شون القلب لن يتحدث به ولم يتكلم ومن هنا جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمة عنا حدثت فالحديث ما في الشيء الذي يتحدث به النفس ليس فيه الحال كل حال هذا من حيث الأصل ومن قاله إن العزل بقية مساعد يعني نعقول من هذا هناك رصوص أخرى تدل على ما أعمال القلوب المتوجهة أنها معتذرة ومؤاخذ بها العزل لكن هناك مساعد دلت النصوص على أنه لا بد من الظاهر فلو فيها مجرد التوجه ومجرد حصل في العزيمة فما حصل في نفسه يقول تعالى وَمِنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٌ لِظُمِّنِ نزقه من عذاب آليم لإرادة صدق التوجه يريد ذلك الشيء وتوجه الى وليد الزنام يريد ونعيد الله شب الخمر يريد فعل المحرمات يريد أبيه تجار وتوجه الى ذلك لن يكون مريد الله إلا يعزم عليه وصدق توجهه اليه ومن هنا وقع في الذي يعتبر من أعمال القلوب المؤاخر عليها لكن هناك فرق وهي نقطة دقيقة جدا صرخ بين أن نقول إنه مؤاخذ عليه بعمل قلبي وذين أن نقول إنه مؤاخذ على العمل بذاته فماذا لما تحدثته نفسه عن يذني وتوجه يلي جينا ما عليه أو تحدثت نفسه بجرب فيه نفسه وتوجهت نفسه بهذا خطأ قلبي يعني أصلح أن شيئا بقلبه ويلتفقته الزناية بعمل القلب كما قال صلى الله عليه وسلم العينان كجميان والواقع ما وقعت الجريمة أثند الرضا بالجريمة وفعل شيء مثل الى العين لكما من العين نبرك وطرب في كذلك القلب إذا حدك ورضي هذا الفعل فحين يدى القلب يهوى ويتمنى فشرك هو الحكم القلب يهوى ويتمنى فإذا حصل هذا من القلب فمعنى أنه عمل قلبي والعقوبة نسبية لهذا العمل القلبي وحينئذ يكون الملفي في المؤاخذة كجر. في كجرم يعني المؤاخذة على الظاهر ليس في المؤاخذة عن الباطن والإثم على الظاهر ليس كالإثم الباطن وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول من جانع زوجته يتخيل أجنبية أثم ومن شرد عصيرا مباحا حلالا وهو يحدث قلبه يحاك الخمر وكأنه يشرب الخمر أثم أقوم بالعمل لقلبي لانه يريد هذا ومحب له و و و, و يسعدني كما قال صلى الله عليه وسلم والاخر يقول لو ان عندي مثل مال فلان لا ما انتم مثل عملي فجعلت تهمني من شغل وكل شيء فهذا كله يدل على ان التوجه للمعاصي وفوق العظيم اليها أنه عمل قنبي يآخذ فيه كلها مؤاخذة نسلية وحينئذن كل ما عارض هذا من النصوص لن يُعارضها في منثلة العمل القنبي يُعارضها في الظاهر ومما يعني أصح به طالب العلم أن يرجع إلى الموافقات من الإمام الشاطئ طلاب العلم المتنكسين أن يرجع إلى الموافقات الشاطئ في مبحث النقيس في المقافض وذلك أن يُقسم فائل الفعل وتاركه إما أن يكون موافقا أو مخالفا هذا القسم الأولى فإن كان موافقا أو مخالفا إما موافق ظاهرا وباطنا أو يخالف ظاهرا وباطنا وإما أن يواصق ظاهرا ويخالف باطنا وإما أن يخالف ظاهرا ويوافق ضاطنا وهذا كوله في تفصوله هي كلام طويل للعلم رحمه الله فمسألتنا هنا لثشول المخالفة الظفانية א 그렇게 المخالفة الظاهرية ولا ولاзы organ الأصل يقتضي أننا لا نؤاخذ المؤاخذة التامة الكاملة إلا باجتماع الظاهر والباطن فيما الشرق الشرع فيه الظاهر والباطن ويكون قولك أن أمية في مكة مؤدرة ليس على إطلاقه الله تعالى عام فضلك الشيخ لكل سائل تعلمون حذبكم الله أن عيام الإجازة يكثر الزائرون والناكميرون فهل من شرمة توجهية تذكروا بفضل مكة؟ وفضل العبادة بها وفضل المحرمات أثابت الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى عنه وصحيح ومناه أما بعد السؤال الماضي في بيتان لطيفان يعني جمع المراسد يقول فيها الناضي خواطر القلب خمس هادس ذكروا خواطر القلب خمس هادس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يديه هم فعزم كلها غفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعت صدق رسول الله عليه وسلم إذا أزن المعزم تولى الشيطان على هضرات يعني أثناء حاول أن أتذكر أتذكر أثناء من حاولنا أن تذكرنا ما تذكرت الله ما لذلك هذا من عجائز السنة فهذا الدوثان يذكر فيها الناظم يقول خواطر القلب خمس هاتف ذكر يعني يقول هالهادي فخاطر فحديث الناس اللي بنستمع ثلاثه هاجس اللي هي هاء الها حديقه حديث الناس يعني هم فازم كلها رباعيه ما فيها مؤقده لا اسم ولا بعقوبه سوى الاخير اللي هو الاذن يليه هم فازم كلها رفعت سوى الأخير سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا هذا الأخير المحققين قال بعض مشايقنا رحمه الله وما عليه عزي ما الثواب فيه وكذل عقابه عمين تظلوا خسن للذكار ما ذكرت هو أخ الشاعر أمر عظيم هنيئا ثم هنيئا لمن وضع بلد الله الحرام واشتشعر حرمته وعلن أن يقين أن الله فضله وشبطه وكرمه هنيئاً من رطئ هذه الرحاب الخاضلات الطيّدات المباركات فخشع لله قلبه وذرقت من خشية الله عيناه مكة وما أدرك ما مكة البلد الأمين الذي أقسم به رب العالمين من فوق سبع سماوات تعظوما له في الفرمات وتذكيرا لعباده وإنائه من المؤمنين والمؤمنات هذا البلد الأمين الذي صرفه الله وفضله أحب البقاء إلى الله حتى أنه جعله حرما وجعل له الفرمة قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم نتكة ولم يحبها الناس حرمها من فوق سبع سماوات في هذه الرحاب الطاهرات الطيبة في المباركات خشعت قلوب المؤمنين والمؤمنات في هذه الرحاب الطيبات الطاهرات في المباركات لا يستشعر حد فضلها ولا عظيم شأنها إلا أصاب الخير وكان من أفعد الناس فيها هنا ومن هذا البلد الأمين شعت عمار رسالة هنا وفي هذا البلد الأمين شأت انوار رسالة فأضاءت لها نشارق الأرض ومغاربها من هنا نادى ربك عبده وخليله وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها المتكثر قل فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورسل فهجر من هنا أعينت مبادئ الإسلام من هنا كانت مآثره الجليلة العظام مكة هو أدرك ما مكة التي هي مكة وبكة بكة أعناق الجذابرة وقسم الظهور الأكاثرة فقصدها من جبار فقسمه الله في جباروته قال عبد المقالد لإدرها أما الضيط فله رب النحمي فكل من أتى هذه الرحاب وحل بهذا الناد المبارك وستشعر أنهم أحب الذقاع إلى الله عز وجل فراع الحرم والفرمة وتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله بصاقا للأمان حتى للشجر يؤمن والطير يؤمن ثم ذلك بالمؤمن الشجر لا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها وال وال وال والطير في الهواء له أمان قال صلى الله عليه وسلم وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ففي خطبته يوم فتح مكة قال إن الله أيها الناس إن الله حرم مكة ولمحة فيها الناس وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعد وإنما أحلت لفاعة من نهار ورجعت فرنتها كما كانت لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمشي وليستشعر هذه الأمور العظيمة التي نبّها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل هذا البلد الأمين مأتمرًا أو زائرًا أو مجاورًا وهو يستشعر من الله سبحانه وتعالى اخكاره من هذه الملايين المسلمة التي يكون ضيفًا عليه في بيته لأن الإنسان وهو قادم في عمره يشف أنه ضيف على الله وماذا تتصور؟ فالضيف يكرم ولا يهان وليو باولين الله اعلم كم في هذه رخاء الطاهرات القبيله في المباركات كل بالم وبغره وكم من دعوات تجيد وكم منهم مؤمنه وكم من كفرات منفسه وكم من, من درجات رفعت هنا بطالمنون ومن امنات وهنا خشع المؤمنون والمؤمنات وهنا انادى المنكرون يقابل كائبون واشرق المذينون واستغفر المستغفرون وشرق من مشفقون من هنا صدر أناس جاءوا بهمومهم فرجعوا كيوم ولدتهم المعات بلا من ولا غم ولا ذنب مناظ شغفها الله وكرمها وفضلها حتى إن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمنين بفضلها وعظيم قدرها فدخل يوم فتح مكة في يوم أعد الله فيه جلدة ونصر عده وصدق فيه وعدة دخل عليه الصلاة والسلام وقد طقطع رأسه حتى إن نشيته تنفس قربو ستخجه صلوات الله عليه السلام سواب أن لله وإجلالاً وإعظاماً لهذه السرمة التي حربها الله هميئاً من يدخل مكة يوم يدخلها ومن يستشعر في هذا المكان العظيم الذي اختاره ملك الملوك وجبار السماوات والأرض كش أمام الله عليه وسلم انظر كيف أن الله اختاره لأعز الأشياء وأشرفها وقت من وجاة العبد لربه في الصلاة يتوجه إلى هذا البيت إيماناً وتسجيناً موحشداً لله المصرصة أي شرك أعظم من هذا الشرف سيرك شعبنا في هذا البيت موحشداً لله مؤظداً لله شائياً الله من صدره يقول بعض الأنماء أجبت من قوله تعالى وَلَكُئْتُ الشِّفَهَا أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لكم قِيَانًا فأخضر أن الأمراض قيامة وفعل من مان تقوم به سياة الإنسان ثم من الله عز وجل جعلها شبحانه كونية سنة كونية تؤثر لتأثير الله عز وجل ولكن قال في بيته جعل الله سعدة البيت الحرام قياماً للناس وهذا نحن هذه الكلمة جعل الله سعدة البيت الحرام قياماً للناس ففيها من المآثر الدينية والدنيوية والأخرية لا يعلمه إلا الله عز وجل الأد يأتي ويحمل بالضروب والخطايا تارب إلى الله صادق إلى الله عز وجل في توبك يأتي إلى الله معتمر فلا يبرح أن يطوف شوطه الأول في المنصد من عافيك يوم عالدة أمه والهد يأتي مهموما مغنوما مكروما أصدوا الهم والأمن الكرب وأحاطت به الهموم في أهله وولده وماله وجاء إلى ربه منيدا إلى الله كيفا على الله واشتكي إلى ربه قد باقت عليه الأرض بما رحدك فلن يجد له أحدا يغيثه ولا أحدا يزينه قد يأث من كل أحد لكنه لم يأث من ملك الملوك ومن جبار السماوات والأرض ومن إله الأولين والآخرين فيأتي إلى هذا البلد الأمين مؤمنا بالله متوكنا على الله واثقا بالله وله من تغزه وتضيقه وتضعف قوته وتذهب حوله حتى إذا وقف بذلك البيت وطاف البيت تسبح الله وكبره وهلنا وعظنا فسأل الله صادقا من قلده كأن من يقب به شيء فإذا بتلك الهموم والغموم في شم كانها السكينة والأمن والإمام وإذا بالجحش قوة وإذا بالذلة عيدة وإذا بالنهانة كرامة وإذا بالفقر غيما بالله عشي سنة وتعالى وكم وكم حتى أن المرأة المكروضة من إسماعيل تضيط عليها الأرض بما رحبت وهي مع طفلها وفلدة كذبها ليس لها منجي إلا الله وإستهل أشركنا وترقى الصفا بين الصفا والمروى وهي تسعى وتخب لنجاة ولدها ونجاة نفسها بإذن ربها ويجعل الله تفريج كربها في هذه الجقار الطائرات وفي هذه النمازل الطيبات المباركات هنيعا ثم هنيع لمن دخل البيت الحرام مؤمنا بالله كمال الإيمان هني أن من يأتي بالحج والعمرة ويستشعر بكل لحظة وكل ثاني أنه ذيف على الله وأنه يرجو رحمة الله ويوتبتر كم من أكف الرفعة وكم من دعوات استجيبت وكم وكم فلم تجد الله إلا كراماً وجوداً سبحانه وتعالى وكم من عطايا منحة فإذا استشعر الإنسان هذا الخضر الذي جعله الله لبيته وجعله الله لحرمه فإنها عندها تطيب نفسه بالله ويقنع دماء عند الله سبحانه وتعالى ويرجو كرم الله وفضله وكمن قصص للسلف الصالح والأولين والآخرين آه ثم آه لو أذن بهذه البقاعة تتحدث فكمن دعوات استجيبت فيها لو أذن بهذه البقاعة تتحدث فكمن صيحات وآهات وأنات فرجها الله عن المؤمنين والمؤمنات آه لو أذن بهذه البقاعة تتحدث بعظمته وجبروته وعزه وملكوته واستجابته ورحمته سبحانه وتعالى أهل قدر الناس ربهم قدره سبحانه وعما أن يستطيع الإنسان يقدر الله حق قدره ولكننا في غفلة ضغط عليم الدنيا والإنسان يدخل مكة ويخرج منها ولا يستشر هذه المحام ولا يستشر هذه الأحاسيث فإنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله نشتكا من هذه الغفلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن فيها وأن يبزقنا هذا التفكر والابتهاب أخيه لله ولكل مؤمن ومؤمنة نزل بهذا الحرام أن يتق الله في نفسه وأن يتق الله في بلدنا الحرام وإذا جاء بأسرتي وأولاده وهائبته أليم يتذكر أن الله شائله عنهم وأنه جاء للحسنات والباقيات الصالحات وأنه جاء يرجو رحمة الله فيشكل ذنان أولاده وأسرته فيجعلهم مفتعلين بالله على طاعته وذكره وشكره في هذا المكان ويذكرهم في كل لحظة ويقرع مسامعهم بحرمة البيت وحرمة المكان أن الله عز وجل يعنينا فيه على ذكره وشكره وفكم عبادته كل من جاء غيثا بهذا المكان عليه يتفقد أو ناده وزوجه وأخضانه وأحرافه وهذا أمر مهين جدا على الخطباء والعين يليكم في هذه الإيجاجات هذا سؤال موفق ينبهون الناس بهذه الفرمة وأن يذكروا من جاء غيثا أن يرحبوا من جاء غيثا في هذا البلد وأنهم يقود فضل الله عز وجل عليه ولكن يذكروه بالحرم وحفرنا ويذكروه بهذا المكان الطيب المبارك أن لا يدنسه بمعاصيه وأن لا يثلت أبناءه وبناته لكي يرتعوا الله عز وجل فتأتيه النقمة من الله عاجلة أو آجلة فلا يأمن أن نرجع به إلى بيته وداره من حاجة لمقمة ربه به ودو بلده فالإنسان خاص من الله عز وجل وأن يفزع من الله إلى الله عز وجل وأن هناك قصف وحوادث تشيد منها الرؤوس من هولها من أناس مكروا وفجروا واستهاروا بحرمة البيت وخاصة من من أتى من خارج البيت فما ترك الله منه من من ينهله الله عز وجل حتى أن بعض الحوادث خرج بعضهم إلى حدود الحرام فلما نزل عند عيره في آخر حد الحرم حشره الزول أكرمكم الله فنزل عند عيره ليقضي حاجته فجاءته الحية فلسأته في ظهره فقسم الله ظهره بما كان من فجوره ونقبته وما أنه له الله حتى يعجي إلى ذلك فقرميتا في مكانه فهذا بلد عظيم فرمة عظيمة ومن أعظم ما يكون فيه صلى الله عليه وسلم يقولون أنه يحرم الإنسان العودة إلى نكة وهناك لله سنن وهذه أشياء قد تعرف بالحوادث وأن الله عز وجل يقول عندي لهم إن كيدي مكين فمن الناس من يفجر في الحرم من في مكة فيبتديها في الله عز وجل بشرمان الرجوع إلى مكة وقد لا يعود إليها أبداً الله بعقوبة الجنيا كل الأشخاص هذه من حالهم العقوبات أن يحال بينها وبين بلد الله ومنهم من يحرم يكون خاشعاً في الطواف فيحرم في الخشوع في طوافق فيسلب في الخشوع في ومنهم من يكون متأثراً في حجه فيسلب في فعل الإنسان يتفقد نسلا فإذا وطئ هذا الحرم تفكر في حرمته وعظيم قدره عند الله عز وجل ونصل الله بإزتي وجلان يرزقنا فيه كمال الأدب وأن يرزقنا فيه صدق الخوف من هو اللي جاء إليه إنه ولي ذلك عليه والله تعالى فإن كان قدري فجي سؤال واحد صديرة الشيخ يقول السائل هل رسل بين الأذان والإقانة للدعاء أفضل أن يدعاؤه في السنة الراكبة أسابقه الله رفع اليدين من مضام الإجابة وفيه خمسون حديث عن الله صلى الله عليه وسلم مدونه صحيح وحسن وضعيف قابل للمجبار وله حديث صفحيثين واضحة ما هي إشكال لنشبوعية رفع اليدين في الدعاء ولكن في العبادات التوقيشية يتوقف على الوارد أما الإنسان أصابه رفع كرثه إلى الله والصراف بالله ونادى ربه مستغيثاً, مستغيثاً مستغيثاً سائلاً له من فضل حين عليه والسلمة دالة على هذا بل نص الأئمة على أنه من أسباب إجابة الدعارة على يديه الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قال ثم ذكر الرجل أشعثه أغضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب يقول حافظ الحاجر ذكر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسواب لأنه أن المطعم الحرام يرد الدعوة فجاء لأدلغ أحوال العبد الداعي حتى يبهن أن الله مع هذا الاشترحام مع هذه الوقفة العظيمة التي قلن يخيب الله فيها عبد رد الله ودعوه فيقول عليه وسلم أن ذكر الرجل أشعة أغضر يطيل الشخر قالوا أشعة أغضر يطيل الشخر يمد وديه إلى السماء أشعة أغضر قالوا رصاصة الحال يعني أنه ليس من أهل وبذلك قال في الحديث الصحيح الآخر رب أشهف أغضر ضيق مدفوع على الأبواب لو على الله لا لأفره ورساسة الحال ليس مواجه بها أن الإنسان لا ينبس ونماع تني بمنظره وكذا لكن الإنسان قد يكون ما عنده المال فتأتيه طبيعة دون تكلف دون تنطع دون يعني مبالغة في التجهد طبيعة تأتي في أو يكون عنده المال ولكن ينبس يعني الحال الذي ينبس به الناس دون مبالغة فذكر الرجل أشعث أغضر ذيت أشعث أغضر يطيل السفر السفر الثاني ما يطلق السفر قال إنما كلما بعد السفر كان رجاء الإجابة للدعاء أحد والمسافر مستجاب الدعوة حتى يعودوا إلى أهل طحنا من الله لأن السفر قطعا من العذاب فالمسافر مستجاب الدعاء فإذا قال السفر قال الله صلى الله يطيل السفر أشعف أغضر يطير السبب السبب الثاني في إجابة الدعاء قولها السلام يمد وديه إلى السماء فهذا يدل على نسوعية فاصل يدين في الدعاء الدعاء عليه الصلاة والسلام في الدعاء من السنان كده يمد يديه إلى السماء في الصحيح في حديث مالك الأشعري وديه من مالك الأشعري أنه لما أرسله النجو السلام في شرية وعراباً يفتشهد قال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السمام فقل له يدعو لي فدخل الله عنه وارضاه قال فلما أخبرت من اليسوس علم خبره قام فاستقبل القبلة ورفع كفايه إلى السماء فقال اللهم افر لعبيبك عامل يدعل فوق كثير من خلقك يا مطيوانه فرفع عليه الصلاة واليديه والأحاديث على اليدين كثيرة كما كنا قرأة الخمسيح حديث مدين صحيح أحسان فالسن رفع اليدين فإذا رفعها دين الأذن ولقام لا حرج ولا بأس ومنتحر السنة في هذا ما ينكر عليه لكن هل الأفضل أن يكون دعاءه داخل, داخل المواحدة والراتبة أو يكون دون صلاة الجواب أن الإنسان يسلل راتبة ويجعو فيها وإذا انتهى من الراتبة بشيء خاش إقامة الصلاة السلم الوقت ورد وفع كالسيب إننا لا ضعس بذلك ونسأل الله بعزتي وجلاله ونحن في هذا الوقت المبارك دينا إذانا ليقانا أن يرحم ضعثنا أن يجبر كثرنا أن يتولانا ما تولى به إعداد الصالحين اللهم إنا نسألك بعظمتك ورحمتك ورفتك بخلقك وقد عظمت فتن والنحن وأنت أعلم بما ظهر منها وما بطن يا حيو يا قيوب نسألك بعزتك وجلالك أن ترحم غربتنا اللهم نرحم غربتنا في هذا الجمال وَلَقُبْ لِنَا يَا رَسُّيُّمُّا وَرَحْمَانِ اللهم فدّتنا على الدين اللي يرويك عنا وصل لنا بخير اللهم خرج عن إخوان المسلمون والبطهدين في كل جمال ومكان اللهم خرج عن إخوان في فيه بسدين اللهم اجعل لهم من كل هن فرجة كل غيق مخرجة كل بلاء عارية اللهم فدّت أقدامهم اللهم سدّت سهامهم اللهم سلّت آراءهم اللهم عليك بأعداء الدين حلق ما كانوا اللهم زلّت أغوشهم ربنا مفضل بنيامهم يا حي يا قيوم كلهم احد عزيز مقتدر اللهم ارحم رافقتك واشهد عليهم ما اعطيت وانبلهم بذكراؤنا انك انت الاه الحق يا حي يا قيوم فضل وبدل اللهم انتبه شليمهم ما يرجونك اللهم امل من يتاما وقد اخاف من المقتاتين المشردين في مسارات الارض ومغاربها من عبادك المسلمين اللهم رغيتنا يا حي يا قيوم اللهم رغيتنا رغيتنا يا حي قيوم نعرض كل مسلم ومؤمنة مسلمة يا حي يا قيوم يا أرسم الراسمين يا أرسم الراسمين سبحانه يذلك رب العزة عن ما يسلكون والسلام علينا السليم والحمد لله رب العالمين